50 languages. توچيتوره بليري فاية. ينبغي أن نعبئ شنطتنا يجب أن نعبئ شنطتنا زباري زي شبغا ينبغي أن لا تنسى شيئا يجب أن لا تنسى شيئا كما نح ينو وشتاق تحتاج الى شنطه كبيره تحتاج الى شنطه كبيره باسپورت لا تنسى جواز السفر لا تنسى جواز السفر قحلده بيليتر لا تنسى تذكره الطيران لا تنسى تذكرت الطيران غوغ لا تنسى الشقق السياحيه لا تنسى الشقق السياحيه دغن اوقزمغ ستشت كريمر زداشت خذ معك كريم واقي من الشمس خذ معك كريم واقي من الشمس ن زشت خذ معك الظرة الشمسية خذ معك الظرة الشمسية غم زشت خذ معك الق الشمسية خذ معك القبعة الشمسية. هل تريد أن تأخذ معك خريطةةطررق هل تريد أن تخذ معك خرية ترق غجر ة هل تريد أن تأخذ معك مرشدا سيحي هل تريد أن تأخذ معك؟ مرشد سياحي شامس سير زدابشت بش ايغوا هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر غونججخر جانخر تلبدخر قزش مغاغبش تذكر البنطلونات البنطالات، والقمصان والجوارب تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب بشدلخر بغربخخر كياكوخر قزشمغ غوبش تذكر ربطات العنق والاحزمة والسترات تذكر ربطات العنق الاحزمة والستارات بيجامة خر تشجانة خر فوتبولك تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشرتات تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشرتات شرق خر شاز مخر ويشكيغاشتخ تحتاج إلى احذيه وصنادل وجزم انت تحتاج إلى احذيه وصنادل وجزم ابشج جيخر صابن هجي ابجنه پوپچير تحتاج الى مناديل ورقيه وصابون وومقص أظفر تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر <تصفيق> تحتاج إلى مشط وفرشات أسنان ومعجون أسناان تحتاج إلى مشت وفرشات أسناان ومعجون أسنان.